وأسبغ علينا نعمه ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأنت رب الطيبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم.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 وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين شرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به آينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 التي نتدارسها بين يدي تفسير كلام ربنا جل وعلا وقلت إن هذه المقدمة تقوم على أمرين اثنين تدور حولهما الأمر الأول في منزلة كلام الرحمن جل وعلا وأثره في الناس والأمر الثاني في الطريقة المثلى لتفسير كلام الله جل وعلا وكنا نتدارس الأمر الثاني وقلت إن تفسير القرآن العظيم إن أن يكون عن طريق المأثور المنقول عن طريق تفسير كلام الله بكلام الله أو عن طريق تفسير كلام الله بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن تفسير كلام الله جل وعلا بأقوال الصحابة الطيبين رضي الله عنهم أجمعين أو عن طريق او, عن أو, أو, أو أو عن طريق تفسير كلام الله جل وعلا بأقوال التابعين المباركين عليهم جميعا الرحمة الله وتعرضت لأخبار أهل الكتاب عند التفسير بالمأثور ثم انتقلنا إلى الطريقة الثانية وهي تفسير القرآن بالرأي وقلت مقصد بتفسير القرآن بالرأي الاجتهاد وإعمال الرأي في تفسير كلام الله جل وعلا بحيث يدل على ذلك التفسير لغة العرب ونصوص الشرع ويتمشى ذلك التفسير مع سياق الآيات الكريمة فيدل عليه السباق واللحاق فيشهد له ما تقدم وما تأخر وإذا كان التفسير بهذه الشاكلة فهو تفسير بالرأي المحمود وهو جائز باتفاق أهل السنة دل على هذا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقرره العقل دفعا لثلاثة محاذير انتهينا من هذا في غالب ظني وعرجت على ما يتعلق بالتفسير العلمي بالاعجاز العلمي الذي يطنطن حوله في هذه الأيام وبينتنا فيه من شطط وغلو وإسراف في التأويل وفي تحميل كلام الله جل وعلا ما لا يحتمل وصلنا إلى نقطة مهمة وهي قد يقول قائل إنكم تقولون إن تفسير القرآن بالرأي بالصفة المتقدمة لا خلاف في جوازه بين أهل السنة الكرام، وقد وردت آثار تنهى عن التفسير بالرأي وتحرم التفسير بالرأي، فكيف التوفيق إذن بين الأمرين؟ فلنستعرض تلك الآثار والمبين القول الحق فيها وفيما تدل عليه. الأثر الأول روى ابن جرير في تفسيره في أوائل تفسيره في الجزء الأول صفحة 29 في المقدمة والحديث رواه أبو يعلى والبزار كما في مجمع الزوائد في الجزء السادس صفحة 303 عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياهن جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه ما كان يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علمهن إياهن جبريل فهذا فيه ما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفسر كلام الله جل وعلا إلا حسب ما يوقفه جبريل على ذلك التفسير فكيف أنتم تتوسعون وتقولون إن التفسير بالرأي جائز إذا وافق سياق الكلام ونصوص الشارع وقواعد اللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم في تفسير القرآن إلا حسب ما يعلمه جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه والجواب عن هذا اولا من ناحية قيمة هذا الأثر فهذا أثر شديد الضعف منكر لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك بعد أن أورده قال الإمام ابن جرير في تفسيره وفي إسناده علة لا يجوز الاحتجاج بهذا الاثر من اجل هذه العلة وهذه العلة هي ان في بعض رواتهم من لا يعرف في حملة الاثار هذا كلام الامام ابن جرير عليه رحمة الله وهذا الذي لا يعرف في حملة الاثار وليس مشهورا من حملة. وليس مشهور في حملة الحديث النبي في حملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو جعفر بن محمد الزبيري قال البخاري لا يتابع على حديث وقال الازدي إنه منكر ولذلك بعد أن ذكر الإمام بن كثير هذا الحديث في مقدمة تفسيره في الجزء الأول صفحة 6 قال هذا حديث منكر غريب وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعول عليه على أنه لو ثبت فلا دلاله فيه على منع التفسير بالراي كما قال الامام ابن كثير عليه رحمه الله في مقدمه تفسيره لان معناه يكون لو كان ثابتا ونستبلال دائم اخوتي الكرام فرع الثبوت اي اذا ثبت الحديث نستدل به ونستشهد به وأما إذا لم يثبت فقد استرحنا من هذا الأثر الذي في الأصل ليس بثابت فلا داعي إذن أن نبذل ما في وسعنا لنؤلف بينه وبينما هو ثابت في شريعة الله المحكمة المطهرة إنما لو ثبت على فرض ثبوته يقول الإمام ابن كثير فلا دلالة فيه على منع التفسير بالرأي لأنه لو ثبت لكان معناه لا يفسر أئلا ما كان يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد إلا آيا تعد هذه الآيات فيما لا يمكن معرفة تفسيره عن طريق الاستنباط والاجتهاد وإعمال الرأي والفكر هذا فيما لا يمكن معرفة تفسيره إلا عن طريق الوحي فهي مسائل توقيفية كان يتوقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي في بيانها وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الروح فنزل قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمير ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا فإذا هذا فيما يتعلق بالمغيبات فلو سئل مثلا عليه الصلاة والسلام عن وقت قيام الساعة من المسؤول عنها بأعلم من السائل فإذا ثبت الأثر فمعناه فيما لا يمكن أن يدخل الإنسان عقله واجتهاده فيه يتوقف حتى ينزل عليه الوحي في بيان ذلك المعنى في أمور المغيبات وأما فيما عد ذلك فلا فالأثر لا يدل على ذلك على أن الأثر كما قلت لم يثبت عن امنا عائشة رضي الله عنها الأثر الثاني رواه الإمام الترمذي في سننه وأبو داود في سننه والإمام الطبري في تفسيره ورواه البغوي بسنده في معالم التنزيل في التفسير ورواه أيضا بسنده في شرح السنة عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وهذا الحديث نقول فيه ما قلناه في الحديث الذي تقدمه حديث امنا عائشة رضي الله عنها لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ففيه سهيل بن أبي حزم قال عنه البخاري إنه منكر الحديث وقد حكم الإمام بن حجر في تقريب التهذيب على سهيل بن أبي حزم بأنه ضعيف وإذا كان ضعيفا فلا يعول عليه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ على أنه لو ثبت أيضا لما كان فيه دلالة على منع جواز التفسير بالرأي وكان معنى الحديث لو كان ثابتا من قال في القرآن برأيه ما قاله الإمام ابن عطية عليه رحمة الله في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز والمقدمة طبعة على انفراد مقدمتان في علوم القرآن للإمام العطي عليه رحمة الله يقول معنى الأثر أي لو ثبت أن يسأل إنسان عن آية من كتاب الله فيتسور عليها بعقله ورأيه فيتكلم في كلام الله على حسب عقله ورأيه وعلى حسب هواه يقول ولا يدخل في هذا أن يفسر اللغويون لغته والعلماء مراده لأنهم يتكلمون بعلم ولا يتكلمون عن طريق الرأي والظن والتخرص والتخمين. قال الإمام القرطبي بعد أن نقل أيضا كلامه في تفسيره قال وهذا صحيح وهو الذي ذهب إليه غير واحد من العلماء أي أن معنى الحديث لو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إذا سئل عن آية من كلام الله فتسور عليها بعقله ورأيه وليس عنده عدة البحث ولا عدة العلماء فبدأ يهذي ويخرف. ويفسر كلام الله جل وعلا على حسب ظهنه ووهم بدون أن يكون عنده عدة يفسر بها كلام الله فلو ثبت الحديث لكان معناه هذا وحقيقة إذا كان عند الإنسان وسائل العلم وعنده عدة العلماء وتكلم فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر وإذا لم يكن عند الإنسان عدة العلم ولا وسائل العلماء ثم تكلم في دين الله عن طريق رأيه وهو فهو ضال في النعر سواء أصاب أو أخطأ لأنه أتى الأمر من غير بابه وإذا أصاب فهذه الإصابة ليست مقصودة إنما هي رمية من غير رام وإذا أصاب مرة فسيخطئ مرات ولذلك ثبت في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث بريده رضي الله عنه والحديث رواه الطبراني في معجمه الاوسط والكبير ومسند ابي يعلى والحديث في مسند ابي يعلى كما في مجمع الزوائد في الجزء الرابع 93 و100 عن ابن عمر بسند رجاله ثقات عن جندب وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة وهذا ليس من باب المسبة يعني الثلث ثلث القضاة عند الله في الجنة والثلثان في النار لا لعله بالمئة تسعين على أقل تقدير من القضاة لجهنم حطبه. إنما هذا لبيان الأصناف فقط، أي من كان من هذا الصنف وفي الجنه قد لا يوجد في القضاء من هو واحد من ألف لبيان النسبة، لبيان الأصناف لا لبيان النسبة اثنان وواحد لا ثم لا. الصنف الأول علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. والصنف الثاني قضى على جهل فهو في النار أصاب وأخطأ. من الذي في الجنه علم الحق وقضى به؟ عالم الحق وقضى به هذا في الجنة ولذلك إذا لم يكن عنده وسائل العلم هو العلماء وتكلم في شريعة الله الغراء فهو ضال إلى جهنم أصاب وأخطأ إنه مات الأمر من بابه وأت البيوت من أبوابها وإذا حصل عدة العلماء ثم بحث حسب ما تجوز له شريعة الله المطهرة فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطاؤه مغفور له وأما إذا تكلم في دين الله برأيه فهو ضال على جميع الأحوال وعليه فهذا الحديث هنا من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أي برأيه المجرد الذي لا يستند إلى أدلة شرعية فليس هو من العلماء المحققين المتضلعين فجاء ليتسور على كلام الله وليتكلم في كلام الله على حسب رأيه وعلى حسب هواه فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ هذا إذا أصاب وإذا أخطأ فالأمر واضح فهو خطأ والطريق الذي بحث فيه أيضا طريق خطأ فلا يحل له أن يبحث ولما بحث أخطأ فتعثر في الناحيتين في الطريق وفي الغاية وإذا أصاب في الغاية نقول هذا الطريق لا يوصلك إلى المقصود ووصولك إليه بغير قصد فأنت تعاقب أيضا في الحالتين من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ الآثر الثالث الذي يدل ويفهم منه منع, منع تفسير القرآن بالرأي على حسد الظاهر ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحديث في تفسير الطبري ورواه البغوي في معالم التنزيل وفي شرح السنة وقد حسن الإمام الترمذي اسناد الحديث وصححه فقال حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار والحديث رواه الترمذي والطبري أيضا والبغوي في الكتابين المتقدمين في معالم التنزيل وشرح السنة بسند حسن حسنه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار والحديث على المعتمد حديث مقبول في درجة الحسن وقد صححه الإمام الترمذي كما ذكرت لكم وفي إصنادي الحديثين الروايتين عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عبد الأعلى بن عامر الثعلبي حاصل كلام العلماء فيه ما قاله الحافظ ابو حجر وهو من رجال السنن الأربع صدوق يهم صدوق يهم أن يخطئ أحيانا وإذا أطلق الحافظ لفظ الصدوق على راو فنريد به في اصطلاحه في تقريب التهذيب أن هذا الراوي حديثه في درجة الحسن فإذا قوله صدوق الحديث حسن إن شاء الله صدوق لكن أحيانا يهم ويخطئ صدوق يهم والحديث مع تحسين وتصحيح الإمام له ضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوت وهكذا عبد القادر الأرنؤوت والشيخ أحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله وعلينا وعلى المسلمين والمسلمات أحياء وأموات رحمة الله جل وعلا ضعفه هؤلاء الأئمة والذي يبدو والعلم عند الله أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن والقبول من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار فإن قيل هذان الحديثان والروايتان مقبولتان كما ذكرت وفيهما دلالة على منع تفسير القرآن بالرأي من قال في القرآن برأيه فأقول المراد من الرأي هنا ما دل عليه منطوق الحديث الأول وهو من قال في القرآن بغير علم اي تكلم عن جهل وإذا إذا تكلم عن جهل إذا أصاب واذا أخطأ فهو في النار فلا يجوز لك أن تتكلم عن جهل فمن قال في القرآن برأيه أي بغير علم أي تكلم عن طريق الظن والتخرص وعدم البينه فإذا تكلم في تفسير كلام الله جل وعلا بهذا الطريق وعن هذا الطريق فليتبوأ مقعده من النار لأنني كما قلت اذا لم يعد العد ولم يكن أهلا لتفسير القرآن بالرأي عن طريق الاجتهاد والاستنباط فإذا أصاب مرة سيخطئ ألف مرة فلا بد من إعداد العد فمن قال في القرآن بغير علم ولذلك هنا فيصل الطريق ونقطة الافتراق بين العلماء وغيرهم فالعالم ماجور محمودا على جميع أحواله إن أصاب وإن أخطأ فإن أصاب فله أجران وصوابه مشكور وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور وغير العالم عندما يتكلم هو في النار ومخطئ وضال سواء أصاب المطلوب أم لا الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فإذا كان عالما وتكلم فإن أصابه فهذا فضل من الله وله أجرا وإلا فإذا تعين عليه الأمر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسيأتينا ما ثبت في تفسير ابن جرير بإسناد صحيح عن صدق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه انه سئل عن الكلالة ويتعين عليه الجواب وأمر يرتبط بها حكم دنيوي وهو خليفه المسلمين إن كان رجل ورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس قال أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريان الكلال هم الورثة الذين ليس فيهم والد ولا ولد والد ولا ولد أن يرثه الأطراف والحواشي الاخوه وقد أجمع العلماء على هذا التفسير ولذلك يقول عمر رضي الله عنه الذي جاء بعد بذكر رضي الله عنه أجمعين الكلالة ما قلت وما قلت وما قلت يكرر هذا الورث الذين ليس فيهم ليس فيهم والد ولا ولد لا أصل ولا فرع فهي مأخوذة من الإكليل وهي الإحاطة الإحاطة أن يحيطون بالميت من أطرافه لا من أصوله ولا من فروعه وقيل ما أخذ من الكلال وهي الإعياء والتعب والذين والذي يموت وليس له أصل ولا فرع ورثته ضعاف ورثته ضعاف الحواشي مهما قوي سبب إرثهم لو كان هناك أصل أو فرع لا حجبهم فهؤلاء يرثون بسبب ضعيف ولذلك الأخ الأم الذي هو وارث عن طريق الكلالة وعن طريق الحاشية والطرف يحجب ولد الميت وأبوه وجده أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك بريان فتعين عليه الجواب فأجاب وهذا الذي قاله هو عين الحق ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا ولد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود ليس هناك ابن وليس هناك أب ليس هناك فرع وليس هناك أصل اذا الذي يتكلم بعد وجود العده وهو أهل لأن يتكلم فهذا على خير في جميع حوال إن خاطئ أخطأ فخطاؤه مغفور وله أجر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن أصاب فقد حصل الحسنيين وأن الذي يتكلم دون وجود عدة عنده وليس هو من العلماء فهذا على خطأ إن أصاب وإن أخطأ فقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يفسر هذا ويوضحه الله الأولى من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار والعلماء عندما يتكلمون في تفسير كلام الله جل وعلا تكلمون على حسب علمهم ولذلك ضبطنا تفسير القرآن بالرأي الجائز والمتفق على جوازه بين أهل السنة الكرام قلنا أن يعمل الإنسان رأيه أن يجتهد في تفسير كلام الله جل وعلا بحيث يوافق ذلك التفسير نصوص الشرع وقواعد اللغة ويتمشى مع السياق فيدل عليه السباق ويشهد له اللحاق يشهد له ما تقدم وما تاخر فلا ياتينا بتفسير يحشره في كلام الله جل وعلا حشرا ويضعه وضع دون أن يشهد له السياق ولا اللغة ولا التركيب كما سيأتين إن شاء الله في بيان التفسير المحرم فإذا قيل لنا هذه الآثار إذن تدل على أن هناك تفسيرا هناك تفسير مذموم محرم بالرأي فما هو وأنتم تقولون أن تفسير القرآن بالرأي جائز فنقول الرأي ينقسم إلى قسمين كما سعت رأي يستند إلى أدلة ثابته من لغة عربية ونصوص شرعيه فلا خلاف في جواز تفسير القرآن عن هذا الطريق ومن هذا الطريق ورأي هو الهوى والظن والتخمين والتخرص فتفسير القرآن بالرأي هو هذا وقد حقق الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الإحياء في الجزء الأول صفحة سبع ونقل خلاصة كلامه الإمام بن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثاني من صفحة أربع إلى صفحة ستين والإمام بن تيمي عليه رحمة الله جاء بعد هذين العالمين فأخذ كلامهما وحققه ونقحه وصاره بعبارة محكمة في مقدمة التفسير التي كتبها وهي موجودة في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر وهي ضمن دقائق التفسير في الجزء الأول من صفحة سبعين وستين إلى صفحة خمس وسبعين قرابة عشر صفحات في بيان المراد بالتفسير بالرأي المحرم يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله أنه عن تفسير القرآن بالرأي له حالة الحالة الأولى أن يكون في المفسر أن يكون في المفسر أن يكون في المفسر رأي واعتقاد وميل إلى قول من الأقوال فيخضع كلام الله جل وعلا لميله لاعتقاده لرأيه الذي يرتئيه ويعتقده هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الأولى يدخل تحتها ثلاثة أنواع النوع الأول تارة مع العلم المفسر عنده رأي واعتقاد وعنده قول يقول به فيأتي ليتلاعب بكلام الله جل وعلا ليصطاد من كلام الله ما يؤيد به قوله واعتقاده وبدعته وهو يعلم أن هذه الآية لا تدل على ما يقول لكن يريد أن يلبس الأمر على الناس فهذا تفسير بالرأي المحرم مع العلم كحال مبتدع يقول القمي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 113 عشرة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 رضي الله عنه عن سائر آل البيت الطيبين الطاهرين. أنه قال يأتي أناس يوم القيامة بنور بين أيديهم فيجعله الله هباء منثورا أما والله ما كانوا يجهلون كانوا يعرفون لكن إذا عرض عليهم شيء من فضائل علي رضي الله عنه أنكروه ثم يقول ويوم يعض الظالم على يديه أبو بكر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول عليا سبيلا ودليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا عمر خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ووالله الذي لا إله هو إن القرن والشيعة بأسرهم يعلمون كذب هذا التفسير لكن أرادوا أن يخدعوا السذج والدهماء وأن يروج الأمر عليهم وهذا الأمر موجود في تفسير القرآن للقمي ذكره شيوخنا، أهل السنة الكرام من العقرن الرابع للهجرة وأن هذا يتناقله الشيعة ويذكرونه بينهم ففي نكة الانتصار في نقل القرآن إلى الأنصار للإمام الباقلاني عليه رحمة الله متوفى سنة أربعمائة قال الظن وستة أو ثلاثة أربعمائة وثلاثة وأربعمائة وستة توفي عليه رحمة الله يقول في صفحة أربعين وعشرين ومئة وقالت الشيعة الظالم هو أبو بكر والخليل هو عمر والسبيل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا والذكر الذي يصلني إليه هو علي يقول فقلنا لهم هذا هو تفسير الباطنية أي الذين تلاعبون بنصوص القرآن ويحملون نصوص القرآن على معان لا تدل عليها لغة العرب بوجه من الوجوه هذا هو تفسير الباطنية وقد سلك هذا المستغولات الصوفية والباطنية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ياتغولات الصوفية قل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لا تتمنوا المراتب التي وصل إليها شيوخكم لأن المراد من الأب هنا الأب الروحي وهو الشيخ ومنكوح رتبته أي لا تتمنوا أن تصبحوا طواغيتا كما أن شيخكم طاغوت اتركوا هذا الطغيان له يتصرف بكم كما يريد ولا تتمنوا المراتب التي وصل إليها شيوخكم ما علاقة هذا التفسير بكلام الله الجليل ولا تنكح النكاح معروف ما نكح آباؤكم الأب معروف ومنكحته معروفة إما من أم ولدتك وخرجت من بطنها أو من زوجة للاب فيحرم عليك هذا وهذا هذا أمر واضح فهذا تلاعب وهناك ذلك الشيع فنقول ما الفارق بين تفسيركم وبين تفسير الباطنية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 والله أن البهائم تستحي من تصطير ذلك الكفر البواح في تفسير كلام الله جل وعلا يقول ميرزا الذي يسمى محمد حسين نور الطبرسي الذي توفي سنة 1320 من أقل من مئة سنة وكان له شأن كبير في بلاد إيران لما توفي دفن في بناء المشهد المرتبط في النجف الأشرف وهي أشرف بقعة عند الشيعة يقول هذا الرجل في كتاب الاختجاج على أهل اللجاج ألف في أول الأمر كتابا سما فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب ولما قام الضج في العالم الإسلام واعترض عليه حتى بعض الشيعة ألف كتابا آخر رد الشبهات على كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباء ثم ألف كتاب ويشتجاج على أهل اللجاج يقول فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي جلس علي في بيته ستة أشهر طيب العدة أربعة أشهر لو كان مرأة انتهت العدة أربعة أشهر وعشرة ستة أشهر يجلس علي في بيته جلس ستة أشهر رضي الله عنه وأرضاه لم يخرج من البيت لا لجمع ولا لجمع فبعد انقضاء الأشهر خرج فلقيه أبو بكر وقال اين كنت يا أبو الحسن قال رأيت كل شيء يزيد إلا كتاب الله فرأيته ينقص فعكفت على جمعه قال أحسنت يا أبو الحسن إذا انتهيت من انت نبي لنشره بين الناس يقول فأتاهم علي بهذا المصحف الذي جمعه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فكان عمر حاضر الذي هو وأبو بكر يعتبرهم الشيعة الصنمي قريش فكان عمر حاضر يقول فوثب وفتح المصحف فإذا أول صفحة فيها فضائح المهاجرين والأنصار هذا القرآن نزل ليخضح <تصفيق> لا إله إلا الله فيها فضائح المهاجرين والانصار فقال عمر اردده لا حاجة لنا فيه هذا توفي سنة 1320 يقول هذا في هذا الكتاب أردده لا حاجة لنا فيه فأخذ علي كتابه الذي جمعه القرآن وانصرف يقول فبعد أن ذهب فكر عمر بعد ذلك بأن هذه الطريقه طريقه فاشله وأن علي إذا احتفظ بهذه النسخة كما يزعم الشيعة أنه أن هذا القرآن يتداولونه فيما بينهم وليس هو كالقرآن الذي عند العام شو الشيعة بالون ففكر عمر بأن هذه التي أن هذه الطريقة التي فعلها طريقة فاشلة فعرض الأمر على أبي بكر وقال إذا لابد نحن من أن نجمع القرآن وأن نقضي وأن نمحو هذا القرآن الذي فعله وجمعه علي رضي الله عنهم أجمعين حقيقة كما قلت لكم تستحي تستحينه البهان لكن هذا سطر وطبع وانتشر في الأمصار والبلدان فقال أبو بكر إذا جمعنا القرآن ونشر علي المصحف يبطل مصحفنا المزور وزيد بن ثابت شاركهم في هذا الرأي ثم ملحي. لقال نستدي علي مرة ثانية وناخذ منه المصحف فنحرق ثم نحن ننشر مصحفا آخر فلما استدعي علي وطلب منه المصحف ابى أن يعطيهم إياه وقال إنما أتيتكم به لئلا تقول إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد فقال له عمر هل له يوم معلوم؟ قال نعم إذا خرج القائم من و... من ولدي وهو الذي يسمونه بالمهدي المنتظر الذي دخل السرداب على زعمهم سنة مائة... مائتين وستين ومئتين وخمس وستين ويقوم سيخرج في آخر الزمان مضى عليه ما يزيد الآن على على إحدى عشر قرن أو دخل القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ويقوم نازل هذا المهدي دخل في السرداب عمره أربع سنين أو خمسة سيخرج في آخر الزمان والذي لا يؤمن به كافر فالإيمان به كالإيمان بأنبياء الله ورسله هذا من أركان الاعتقاد إذا خرج القائم من ولدي يخرج هذا المصحف وينشره بين الناس ثم يقول احتال عمر رضي الله عنه مع خالد لأجل أن يقتلوا عليا رضي الله عنه ففشلت أيضا المؤامرة كل هذه الحال كلها يفسرها قول الله ويراد بقول الله ما جرى بين الصحابة ويوم يعض الظالم على يديها أبو بكر الذي هو خليفة المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا عمر خليل لقد أضلني عن الذكر الذي أتبيه عليه وهو القرآن الحق بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فإذا هنا له اعتقاد وعنده قول وله ميل إلى رأي من الآراء فأخضع كلام الله جل وعلا لما يريده هذا تفسير بالراي أنه ينصب على هذا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة البحر الأول علي والبحر الثاني فاطمه بينهما برزخ لا يبغيان كل واحد يقدر الثاني ولا يعتدي عليه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين طيب هذا تسير يعرف المتدع أن كلام الله لا يراد به هذا مع العلم لكن أراد أن يلبس على الناس فإذا هذا أنه ينصب على هذا أنه ينصب على هذا مع العلم مع العلم هو لا يقصد بالقرآن هذا وهو يعلم لكن يريد أن يحمل القرآن هذه المعاني من أجل أن يؤيد قوله وهواه ورأيه وميله فأنه ينصب على هذا فمن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار تفسير الضاطنية كلها على هذه الشاكلة أحد الناس كان يسمى بحيدر جوادي عند كتاب المعجزة في رسالة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وسأتينا شيء من هذا بتوسع إن شاء الله عند تفسير آيات القرآن هذا لا يثبت لا يثبت في القرآن شيئا على ظاهر كل شيء يتلاعب فيه كل شيء يتلاعب فيه ضمن كتاب المعجزة فياتي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يقول يا نار أي حسد الذي في قلوبهم أطفئه الله أفضل مفعوله وأما هناك نار أوقدت وتأججت وأطفئها الله كل هذا خرافة ووهم وهكذا ما يقول بعد ذلك المفسرون الآن المعاصرون الذين أسسوا المدرسة على تعبيرهم العقلية ويريدون أن يخضع القرآن لعقلهم قالوا لا نثبت شيئا في القرآن اسمه خارق عاده والله يعلمون انهم يكذبون لكن على مسلكهم إن ردنا إلا إحسان وتوفيق هذه المدرسة الضالة التي أسسها محمد عبده يريد أن يوفق على زعمه بين القرآن وبين العقل أي أن يخضع القرآن للعقل اقتربت الساعة وانشق القمر ما يعني انشق القمر القمر معروف فقوله ظهر الحق اما قمر ينشق فلا دخل للقرآن بهذا لا تدخل القرآن في هذه الغرائب ويتأفف منه بعد ذلك علماء الجيولوجيا والتكنولوجيا في زمنها ظهر الحق عصى موسى عندما ضرب فانفلق البحر يقول لا غرابة في هذا عن طريق المد والجزر مد جزر يعني عندما عندما ينحسر البحر يصبح فيه اثنى عشر طريقا يبسا وما وصل جذر البحر والحسار لهذه الحالة في يوم من الأيام وأرسل عليهم طيرا أبابيل ما ورد أنها طيور ترميه بحجارة من أم سجيل وأن معها ثلاثة حصات واحدة بمنقارها وثنتان في, في رجاء كل هذا خرافه الطير هي جراثيم الحصبة والكلرة التي انتشرت في هذه الايام طيرا أببوه هذا مع العلم هو يعلم أن هذا لا يراد بكلام الله وكلام الله لا يراد منه هذا لكن نريد أن نوفق بين القرآن وبين عقول بني الزمان في هذه الايام فنتلاعب فعنده اعتقاد عنده رأي عنده نشلى عنده هوى يخضع القرآن لهواه ويتلاعب فيه كما يريد فحقيقة هذا من هنا عنه هو مذموم، لكنه يجهل يجهل المعنى الحق للآية ذاك مع العلم يعلم أن ما يريد أن يفسر به كلام الله لا يراد وهو غير مقصود لكن هنا يجهل كما يفعل كثير من المفتدع كثير من من الناس الذين ينظرون إلى الأمور لا بقصد تحريف كلام الله عن مواضيع إنما يريد أن يستدل بما لا دليل فيه على ما يريد أن يقوله والذي أداه إلى هذا جاهله لا أنه يحرف الكلام عن مواضعه وتلاعب في معناه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هذه الآية منذ أن نشأت الآن الناس يستدلون بها استدلالا باطلا مع الجهل إذا نصحت إنسانا قل عليك نفسك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وإذا سمعك إنسان تنصح كل أنت ستنزل في قبره الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم من ضل إذا اهتديتم كل واحد يهتم بنفسه ولا علاقة له بشؤون غيره هذا التفسير باطل والآية لا تدل عليه ولا يراد بالآية هذا المعنى قطعا وجزما لكنهم فعلوا هذا بناءا عن جهل الآية تحتمل أمرين أحدهما حق وهو ما فهمه الصديق هذه الأمة ودلت عليه النصوص الشرعية والثاني هذا الاحتمال الباطل الذي يتعلق به الجهلة المعنى الحق يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي قوموا بما أوجب الله عليكم نحو أنفسكم ونحو غيركم ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا قمتم نحوه بما أوجب الله عليكم من نصح وأخذ على يديه وأطره على الحق أطرا وبعد ذلك اتصف بضلال في نفسه فهل عليكم ضير وحرج لا لنسمعنا هذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم النساء سافرات في بلدان المسلمين ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم الأمة كلها ملعونة وسينزل عليها عذاب الله وغضبه إنما هذه امرأة سافرت أخذنا على يديها ف. استثرت في الظاهر وزاولت العهر في الباطن هل علينا حرج ليس علينا حرج فالله لا يعاقب الأمة عقوبة عامة الان لأن المعصير ما ظهرت وهذه بعد ذلك اسمها في رقبتها أما أن تخرج ومعاصي ومعاصلة ومعاصل تنتشر تنشر وتنتشر في قوارع قارعات الطرق ثم نقول لا ضركم من ضل إذا اهتديتم أنت مهتدي وأنت صالح لا علاقة لك بهذا لا البلاء سينزل بعد ذلك على الجميع واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اذا تحتمل وهو المعنى الحق لا ضركم من ضل إذا اهتديتم متى انت تهتدي إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن منكر مهتدي أو ضال المفرط ضال المفرط لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر لا ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض وليسلطن عليكم شراركم ويدعو, عليكم ويدعو الخيار فلا يستجاب لهم فاذا متى تهتدي عندما تقوم بما اوجب الله عليك فلا يضرك بعد ذلك ضلال هذا الانسان اذا بقي في قلبه ضلال حسابه عند الله جل وعلا لو أن الإنسان أظهر الإيمان وأبطن الكفر لا ضرنا من ضل إذا اهتدينا ولا يحصل الاهتداء إلا أن تقام شعائر الله وشريعة الإسلام في الظاهر وأما الباطن فهذا كل نفس بعد ذلك مسؤول كل انسان مسؤول عن نفسه والله يحاسب العباد على ما في انفسهم أما الظاهر لابد من ضبطه فالمعنى الحق لا ضركم من ضل إذا اهتديتم إذا قمتم بهذه الشريعة المطاهرة وبما أجابه الله عليكم ومن جملة ذلك نصح الذي يخرج عن شريعة الله والأخذ على يدي فلا أضركم بعد ذلك ضلاله والثاني المعنى الذي يفهمه الجهل من زمن لا أضركم من ضل إذا تديتم أي إذا كنت مهتديا ليس عليك حرج لا حرج أن يكون بجوار المسجد خمارة ولا حرج أن يكون بجوار المسجد مرقص لا حرج أنت مهتدي في المسجد وأولئك يشربون الخمور في المرقص هذا لا يجوز أبدا وعندما ينزل البلاء سينزل على أهل المسجد وعلى أهل المرقص تماما ليس المراد بهذه الآية هذا المعنى لكن الناس لجهلهم يستدلون بهذه الآية على جبنهم وخوارهم وعجزهم وانحرافهم وتفريطهم لا يضركم من ضل إذا تذيتم ثبت في المسند وهو أول حديث في مسند الإيمان الأحمد والترمذي وسنن أبي دوود وابن ماجه والصحيح ابن حبان عن قيس بن حازم رضي الله عنه قال قام فينا أبو بكر رضي الله عنه خطيبا فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها أي لا حرج علينا إذا اهتدينا من ترك الناس وإنكم تضعونها في غير موضعها واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعذاب من عنده أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده فإذا لا يجوز أن تستدلوا بهذه الآية على أنه يباح لكم أن تتركوا شؤون غيركم وأن الناس يفعلون كما يريدون لا شريعة الله لا بد من تنفيذها فلا تقرأوا هذه الآية وتضعوها في غير موضعها أي تستدلون بها على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جواز ترك الظالم وعدم الأخذ على يديه لا هذا وضع للشيء في غير موضعه والذي دعا إلى هذا كما قلت الجهل جهل ووافق هواه وجبنه وعجزه وخوره ولا يريد أن يتحمل جهدا في تبليغ دعوة الله والأمر بالمعروف النهي عن المنكر أقول أنا في بيتي صالح مستقيم لا يضرني ضلال الناس أجمعي لا إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه شك أن يعمهم الله بعذاب من عنده فإذا هنا الحالة الثانية له في الشيء رأي وإليه ميل ويوافق هوا فمال إلي عن جهل لا عن علم الحالة الأولى عن علم مسلك المبتدعة الثاني عن جال مسلك العامة وأكثر الخلق الحالة الثالثة أنه أن يكون للإنسان غرض صحيح فيستدل عليه بما يعلم أنه لا يراد به هناك مبتدع استدل عليه بما لا يراد به من أجل تحريف كلام الله عن مواضعه لكن له الآن هنا غرض صحيح فقال أستدل بهذا النص على هذا الغرض الصحيح وأنا أعلم أن هذا النص لا يدل على هذا لكن من باب من باب يعني إقناع الناس بهذا الأمر غرضه صحيح هذا كما يفعل الصوفية في تفسير كلام رب البرية اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل اذهب إلى فرعون ويشير إلى نفسه هذا له غرض صحيح وهي مجهدة النفس والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله في الله اذهب إلى فرعون إلى نفسك هذا هو يعلم أن الآية لا تدل على هذا لكن الله غرض صحيح وهو مجهدة النفس يريد أن يستدل على هذا الأمر بما لا يدل عليه في الحقيقة يا أيها الذين من قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كل نفوسكم التي بين جنباتكم قاتلوها وجاهدوها مجهدة النفس مطلوبة لكن استدله بما لا دليل عليه وقد ذكر الشيخ أحمد الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد رحمه الله وموت المسلمين أجمعين في الصحة 87 في تفسير قول الله اخلعنا عليك إنك بالوعد المقدس طوى خطابا لنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء مناجات الله اخلعنا عليك إنك بالوعد المقدس طوى قولنا عليك أي نفسك وزوجتك إياك أن تفكر الآن في النفس أو في الزوجة التي تركتها وراءك أنت في مكان مبارك في مناجاة الله وحقيقة هذا استدلال على شيء بما لا يدل علي. اخلع عليك عن عليك النعل معروفة ليس النعل معناها في اللغة الزوجة وليس النعل معناها في اللغة النفس استدلال بما لا يدل على المطلوب مع أنه كما قلنا له غرض صحيح إذا هذه الحالة الأولى التي ينزل يتنزل عليها النهي عن تفسير القرآن بالراي في المفسر رأي وله رأي وعنده ميل إلى قول إلى اعتقاد إلى نحلة إلى مذهب فإذا يريد بعد ذلك أن يخضع هذا القرآن لهذا الاعتقاد الذي في نفسه إما مع العلم ويريد أن يتلاعب بكلام الله كحال المبتدع عندما حرفوا كلام الله عن علم وإما مع الجهل كحالة العام يستدلون بما لا دليل عليه وإما أن يكون له غرض صحيح ليس كالمبتدعه الذين غرضهم في الأصل غرضهم باطل واستدلوا عليه بما لا يدل عليه فهو باطل الاستدلال فأخطأ في الدليل والمدلول أما هنا له غرض صحيح هو لو التمس أدلة شرعية على مجهدة النفس لاصاب لا فالذي يريده مجهدة النفس هذا حق لكن يأتي الأمر من بابه وليذكر الأدلة التي تدل على مجاهدة الناس إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فليتاتي بهذه النصوص التي فيها مجاهدة النفس والإنسان يعتني بمجاهده نفسه أما أن يستدل بما لذليل عليه هذا يدخل في. أنه فسر القرآن برأيه وهوى فليتبوأ مقعده من النار سواء كان له غرض صحيح أو غرض قبيح أو عن جهل هؤلاء الأحوال الثلاثة يتنزل عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار هذه الحالة الأولى إذا في المفسر كما قلنا من وعنده رأي فيريد أن يخضع القرآن له في هذه الأحوال الثلاثة الحالة الثانية التي يتنزل عليها تفسير القرآن بالرأي أن يتسارع إلى تفسير القرآن برأيه حسب مدلولات لغة العرب دون تعويل على النصوص الشرعية فيفسر القرآن بلغة العرب دون أن يعول على النصوص الشرعية على ما ورد في سبب نزول هذه الآيات وكثير من الآيات لا يمكن أن تفسرها على حسب لغة العرب فقط فلا بد من معرفة سبب النزول ولذلك نحن قلنا في ضابط تفسير القرآن بالرأي أنه يوافق نصوص الشرع وقواعد اللغة فيدل عليه سياق الكلام ويشهد له السباق واللحاق أما أن تأتي فقط لتفسر هذا اللفظ على حسب اللغة فقط كأن هذه اللفظ ليست في القرآن ثم تتناسى ورودها في كلام الله جل وعلا بالهوى انه فسر هذا عن طريق اللغة دون تعويل على السماع وعلى النصوص الشرعية وكنت ذكرت اخوة الكرام شيئا يوضح هذا في اوائل دروسنا في مقدمة التفسير في قول الله جل وعلا ان الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ذكرت هناك فهم عروا ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وكيف ردت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها فهمه لهذه الآية هو فهم على حسب ظاهر اللغة العربية وأغفل سبب النزول فحذرته أمنا عائشة رضي الله عنها من هذا المسلك فيكم من يستخبر ما سبق ويذكرني وأن الأنصار تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأمرين الأمر الأول الأنصار كانوا إذا الأنصار يهلون لمنات الطاغية يهلون لمنات الطاغية التي قلنا هي عند المشلل حذ وكديد عند البحر الأحمر يهلون لمنات الطاغية فإذا أهلوا لمنات حج لا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لمنات تعظيم لمنات فلا يطوفون بين الصفة والمر عليهم إساف ونائلة تعظيم لمنات وصنف ثاني كانوا يعظمون هذين الصنمين فيطوفون بينهما وتمسحون بهما وأولئك لأنهم قالوا نحن كنا في الإسلام ما نف في الجاهلية ما نفعل هذا لأنهم شعائر الجاهلية السعي تعظيم للصنمين فنحن كنا تعظيم لمنات لا نعظم إساف ونائلة فمن باب أولى تعظيما لله لا نطوف بين الصفا والمروة ومن كان يطوف يقول كنا نفعل هذا في الجاهلية فكيف نفعله في الإسلام اذا تحرج الفريقان من السعي بين الصفى والمروة تحرجوه من السعي بينهما لكن العله في هؤلاء غير العله في هؤلاء فنزلت الآية إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح الشاهد هنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلنا رفع الجناح, الجناح والإثم والحرج لا يلزم من إثبات الفرضية أي لا جناح عليك أن تطوف بينهما أي يباح لك أن تطوف بينهما إذن السعي بين الصفى والمروة ليس بركن من أركان الحج طيب هذا لا يفهم اذا من الايه ان السعي بين الحج بين بين بين الصفا والمروه في الحج لا يفهم إذا منه أنه مشروع وانه لا بد منه وانه ركن لان الله نفل اثمه والجناح والحرج عن من سعى بينهما فإذا سعى لحرجا لم يسع فلا حرج عليه على حسب مفهوم اللغة من باب أو لا قلنا وهنا لو لم يعرف الإنسان سبب النزول لما استطاع أن يفسر هذه لاية. فهنا لا جناح عليه لا لأن السعي في الأصل فرض أو لا المراد من نفي الجناح الذي وقر في أذهانهم هم ظنوا انهم إذا طافوا بينهما وسعوا بينهما في ذلك إعادة لخصال الجاهليه فالله يقول لا حرج وإن كانت صورة الفعل وافقت صورة الجاهليه فلا حرج وقد سن النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بينهما اي فرضه في السنة فلابد من ذلك فاذا هذا مشروع على سبيل الالزام والوجوب كيف عبر عنه بلا حرج هذا دفعا لما وقر في اذهانهم هذا كما لو استيقظ انسان بعد صلاة الفجر وقد فاتته الصلاة وطلعت الشمس فقال لك ماذا افعل طلعت الشمس اصلي الفجر تقول صلي ولا حرج ما معنى ولا حرج اي لا اثمع انت تتحرج لان من الصلاة لا حرج عليك لكن هنا أنه ليس معنا ولا حرج يعني يباح لك أن تصلي الفجر التي فتتك ولا يباح لك لا صلي ولا حرج أي أنت تتحرج من الصلاة في هذا الوقت وأنت معذور والقلم مرفوع عنك إذا لم يحصل هناك تفريط منك فلا إثم عليك إن شاء الله فصلي ولا حرج فهنا حرج لنذي ما وقر في ذهنه لا أنه لا حرج عليه أن يصلي وأن لا يصلي وهكذا وقر في أذهانهم ارتياب نحو السعي بين الصفة والمروة فقيل فلا جناح عليه أي يطوف بهما ولذلك قالت أمنا عائشة فلو كان السعي بينهما ليس بواجب لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما أن ينفي الإسم والجناح والحرج والذنب على من لم يسع بينهما وأما هنا رفع الحرج والإسم والذنب عمن طاف بينهما لما وقره في اذهانهم من ان الطواف بينهما فيه مشابه لخصال الجاهليه اما هو فرض فاذا هذا اذا لم يعلم الانسان سبب نزول هذه الايه ما يستطيع ان يفسرها وياتي ويقول السعي بين الصفا والمروه مباح وما قرره الفقهاء واستنبطه العلماء من ان السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان الحج هذا باطل لما لأن اللغة العربية التي نزل بها القرآن تقول فلا جناح ونفي الجناح والاثم والحرج لا يفيد أن السعي واجب وعليه إذن هو مباح إذا طاف لا حرج وإذا لم يطف لا حرج هذا كلام باطل فإذا تسارع إلى تفسير القرآن بالعربية دون تعويل على السماع فقد فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار مثال على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر ولم ينزل من الفجر يقول كان أناس إذا أراد أحدهم أن يصوم إذا أراد أحدهم أن يصوم ربط في رجله خيطين أسود وأبيض ثم ينظر إليهما فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيهما أي منظرهما ومشاهدتهما وورد زيهما أي لونهما وورد رأيهما مرئيهما يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما هو ظاهر القرآن على حسب اللغة العربية على حسب فهم ذلك الإنسان فلما نزل من الفجر علم أن المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وثبت أيضا في الصحيحين والحديث في الكتب الستة باستثناء, باستثناء سنن ابن ماجة وهو في المسند عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من, من, الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقالين فوضعتهما تحت وسادتي وبدأت آكل وأنظر إليهما ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقال إن وسادك إذا لعريض المراد من ذلك سواد الليل وبياض النهار ألم تسمع إلى قوله تعالى من الفجر من الفجر هنا حصل تفسير من هؤلاء الآن في الظاهر أنهم عولوا على بيان المعنى على حسب اللغة العربية لكن ما عرف المراد وهو أن المراد في حقيقة الأمر سواد الليل بياض النهار فلو جاء إنسان الآن يأخذ بهذه الآية فقط على حسب مدلول اللغة الذي يفهمه هو فقط وقال لا يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا حتى يظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني لا أقول عند طلوع الفجر بعد طلوع الشمس لأنه عند طلوع الشمس لا يظهر أيضا في بداية طلوعها الخيط الأبيض من الخيط الأسود لا بد من أن يصبح الوقت ضحا حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود وإذا كان في نظاره ضعف لعل الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما يظهران الله عند الظهر إذا لا حرج عليه أن يستمر في الأكل نقول لا يا عبد الله لا بد من أن ترجع إلى سبب نزول هذه الآية وإلى ما لبسها لتعلم أن المراد سواد الليل بياض النهار وأولئك الصحابه رضوان الله عليهم الذين جرى منهم ما جرى حتما هم واهمون في ذلك لكن هذا الذي في وسعهم في ذلك الوقت وعرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام فصحح الأمر لهم وقصه ما ورد في حديث سهل بن سعد من أن اناسا أرادوا أن يصوموا هذا هو سبب نزول قول الله من الفجر فنزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وورد أنه بين نزول من الفجر وما قبلها عام كامل فالتبس عليهم الأمر لا لأن الأمر فيه التباس لا الأمر حتى من ناحية اللغة في لا التباس فيه لأن المراد بالخيط الأسود سواد الليل وبالخيط الأبيض بياض النهار لكن هؤلاء حملوه على شيء آخر فالبيان حصل بذاك لكن هؤلاء صار عندهم نحو ذلك البيان إشكال فمن, فمن الفجر هذه ليست لبيان ما كان مشكلا في الحقيقة إنما لبيان ما اشكل على بعض الناس وإلا أكثر الصحابة فهموا أن المراد بذلك سواد الليل وبياض النهار ولذلك ليس في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما فيه إزالة للبس ولإشكال حصل عند بعض الناس وهذا هو المعنى المعتمد. وأما ما زعمه الزمخشري بأن هذا فيه تأخير للبيان عن الحاجة وعليه فالحديث لا يثبت وهو في الصحيحين فهذه والله إحدى الكبار إنسان يقول عن حديث في الصحيحين إنه لا يثبت قل لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أي تأخير عن وقت الحاجة هنا حصل البيان الحمد لله يرحمك الله بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود والمراد سواد الليل وبياض النهار هذا معروف لكن هؤلاء التبس عليهم فكما أن الخيط الأبيض يطلق على الخيط المحسوس يطلق أيضا على سواد الليل خيط أسود وعلى بياض النهار خيط أبيض وهذا معروف في اللغة ولذلك لما سأل سائل في مسائل نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنه, عنه عن الخيط الأسود والخيط الأبيض فقال له الخيط الأسود ظلام الليل والأبيض ضوء النهار ألم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلق الخيط الأبيض ضوء ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود لون الليل مكموم والخيط الأسود لون الليل مكموم فالبيان كان حاصلا لكن كما قلنا لرفع إشكال حصل عند بعض الناس فنزل من الفجر وبينهما عام عام كامل وأما قصة عدي فهي متاخره لأن عدي أسلم في العام التاسع أو العاشر للهجرة وفرضية الصيام نزلت في العام الثاني للهجرة فإذا عدي بن حاتم قصته متأخرة وتكررت بعد هذه الموقع بثمان سنين أو سبع فهو لما قرأ هذه الآية حسب ما يفهم أيضا على ظاهر العربية ولعله ليس في لغة قومه أن الخيط الأسود ظلام الليل والأبيض ضوء النهار أو هذا في لغة قومه ونسي وحمل الأمر على الخيطين المعروفين فوضع عقالين في رجله ثم بدأ يأكل ويمظر إليهما حتى يتبين له شكل الخيطين ثم ذكر بعد هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك سواد الليل وبيض النهار وإنما قال له وسادك عريض أي نومك كثير وليلك طويل إذا كنت ستبقى تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقيل عرض النبي عليه الصلاة والسلام بما يشير إلى غفلته وإلى حصول شيء من الغباء عنده لأن الوسادة العريض يحتاج إلى قف عريض وعرض القف في الإنسان مما يستدل به على قلة انتباهه وعدم يقظته وحصول شيء من الغفلة والغباء فيه إن وسادك العريض، أي إذا عندك وساده عريضة ستغطي فلق الصبح تحتاج إلى قفا عريض وبالتالي سيصبح عند الإنسان شيء منه من الغفلة إذن إما أن الليل طويل وإما فيه تعريض بحال عدي فقصة عدي تاخرت هذا لو جاء إنسان وفسر هذه الآية على حسب ما يفهم من ظاهرها دون الرجوع إلى نصوص الشرع وإلى ما لبسها فهو مفسر للقرآن برأيه من ذلك قول الله جل وعلا اسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون آية 89 من سورة البقرة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لو جاء الإنسان ليفسر هذه الآية على حسب الظاهر وما يفهم من لغة العرب وقال يعني ليس اطاع لله أن تأتي البيت من ظهره إنما اطاع لله وتنفيذ شرع الله أن تأتي البيت من الباب الذي يدخل الناس منه طيب وربما يقول لك قائل وهل أحد يأتي البيت من ظهره ويتسلق عليه من الجدران وخلفه من يفعل هذا فالقرآن يتكلم في شيء غير واقع و... يحض على أمر هو الذي يفعله كل الناس مؤمنهم وكافرهم وليس البر بأن تأكل البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابه كل واحد يأتي الباب من, من بابها وما أحد يأتي إلى بيت يتسلق على الجدران من خلف فهذه إذا ما فهم ما لابس نزولها وسبب نزوله يستطيع أن يتكلم في تفسيره عن طريق لغة العرب على الاطلاق ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار ماذا كنتم تعملون كانوا إذا أحرموا بحج أو عمره وأهلوا لله جل وعلا بأحد هذين النسكين لا, لا يدخل واحد منهم بيته من بابه إذا عرضت له حاجه ماذا يفعل يأتي إلى بيته من الخلف ويتسلق الجدران وينزل بعد ذلك من الصبح البيت من بابه لا يدخل تعظيما لله على حسب ما توارثه في الجاهلية، فالله جل وعلا يقول: وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، هذا فيه طاعه لله، وليس فيه تعظيم لله، والله ما أمركم بذلك، ولكن البر من اتقى إذا أحرمتم فاتقوا المحظورات والمحرم عليكم، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وورد أيضا أن الأنصار كانوا إذا رجعوا من سفر سفر حج أو غيره تعظيما لله لا يدخلون البيوت من أبوابها إنما يتسلقون الجدران ويأتونها من خلفها فنهاهم الله عن ذلك وورد أيضا أن الأنصار إذا أرادوا سفر وعدلوا عن لا يدخلوا البيت بعد ذلك من بابه إنما يأتيه من خلفه ويتسلق فناهاهم الله عن ذلك وورد أيضا أنهم إذا اعتكفوا وعرضت لهم حاجة وخرج من معتكفه لا يدخل البيت من بابه إنما يتسلق عليه من خلفه وورد أيضا أن الأنصار إذا انفضوا من عيدهم لا يدخلون البيوت من أبوابها إنما يدخلون من خلفها ويتسلقون الجدرع واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هنا لا يمكن أن يفسر الإنسان هذه الآية إلا على حسب نصوص الشرع ولذلك العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولو فسرت هذه الآية على حسب ظاهر اللغة لقلت إن هذه الآية تعالج قصة لا واقع لها الإنسان يدخل الباب من البيت من بابه ولا يتسلق عليه من خلفه وقال ما أحد يفعل هذا ثم لو أراد أن يتسلق أحيانا من الخلف لحاجة لاعتبار لأمر لأن الباب مغلق تقول هي عنه ابحث ما في وسعك للدخول من هذا الباب ولو أدى إلى كسره ولا يجوز لك أن تتسلق هذا البيت وأن تأتيه من خلفه وإن كان لعذر لا أبدا الآية ما تتكلم عن هذا تعالج واقعا معينا كانوا يتدينون لله ويتقربون إليه بأن يأتي البيوت من ظهور يفنه عن هذا فما إذا عرضت لك حاجة وتعسر عليك أن تدخل البيت من بابه لوجود وجود مثلا قاطع طريق أو لوجود مفسد عاتي وتسلقته جدران البيت واتيت البيت من خلفه ليس في ذلك حرج فلقالت منهي عن هذا فالآية تعالج واقعا معينا فافهم هذا وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون مثال هذا أيضا قول الله جل وعلا في سورة الإعلى فذكر إن نفعت الذكرة حرف إن هنا أورد المفسرون فيه ثلاثة معانا المعنى الأول فذكر إن نفعت الذكر على أنها شرطية فإذا كانت الذكر نافعة فذكر وإلا؟ فلا داعي للتذكير فضياع الوقت لفائدة فيه وهنا كل ذكرى سيترتب عليها نفع فأنت تذكر المؤمن إن الذكرى تنفع المؤمن وتذكر الكافر لتقيم عليه الحجة لكن من علمت أنه لن ينتفع كحال أبي لهب وأنه سيصلى نارا يخلد فيها أبدا هل هناك كفائدة في تذكيره بعد نزول صورة المسد حقيقة ضيع للوقت بلا إنسان نصحته ونصحته وقامت عليه الحجه وكلما تنصحه يزداد عتوا وعناده وليس عندك وسيلة لينتأخذ على يديك فهل يلزمك أن تذكره بعد ذلك؟ لا. الله لا يأمر إلا بذكر نافع، لكن ليس معنى هذا تقول هذا لا ينتفع فلا أذكره. لا بد من قيام الحج، فإن اهتدى حصله الأثر، والا فقد قامت عليه الحج وهذه نافعة. إنه عندما قامت عليه الحج فأنت إذا حصلت المطلوب من هذا التذكير عندما يعذب في الآخرة يعذب بعد قيام الحجة عليه وأن المطلوب حصل من هذا التذكير إنما كما قلنا ذكر ليست نافع لا يأمر الإسلام به هذا معنى الآية فذكر إن نفعت الذكرى وقيل بمعنى قد فذكر إن نفعت قد نفعت الذكرى والذكرى تنفع المؤمن ينتفع بها والكافر تقوم عليه الحجة وقيل وهو ما يقوله أهل العربية قاطبة إلا من رحم ربه يقول الكلام هنا ذكر إن نفعت الذكر وان لم تنفع وإلا لم تنفع وهذا من باب الاكتفاء بأحد المتقابلين لأنه يدل على ما يقابله على ما يقابله فذكر إن نفعت وان لم تنفع هذا الذي قاله الفراء والواحدي يتبعه ورجحه الشوكان وهذا من العجيب في تفسيره ولم يذكر سوى هذا المعنى الإمام البغوي والخازن قال فذكر إن نفعت وان لم تنفع في الحقيقة هذا من باب تفسير القرآن على حسب الظاهر العربية والاحتمالات التي تحتملها لغه العرب لكن دون دلالة النصوص الشرعية على هذا فكلام العرب احتمل هذا المعنى لكن النصوص الشرعية لا تحتمل هذا المعنى على الإطلاق فقالوا إن نفعت وإن لم تنفع قال وشاهدنا على هذا تفسير باطل أيضا استدل به لتأكيد تفسير باطل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وهذا من باب الاكتفاء بأحد المتقابلين عن الآخر سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد فذكر الحر ولم يذكر البرد لأنه يقابل الحر هذا من باب الاكتفاء وهنا إن بعد وإن لم تنفع يقول الإمام ابن تيميه عليه رحمة الله وما قالوه باطل وقولهم بأنه يجب أن نذكر الكافر هذا معلوم اضطرار من دين الإسلام لكن الذكر إذا لم تكن نافع نؤمر بها كحال من نزل فيه نص بأنه يخلد في نار جهنم فلا نذكره وكحال من ذكرته وأصر على العناد وقامت عليه الحجة وما اهتدى فلا داعي لأن تضيع الجهد والوقت معه أما أننا نذكر الكافر هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وتمثيلهم لآية الأعلى بآية النحل سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم بأسكم وهنا فذكر ان نفعت وإن لم تنفع يقول هذا التمثيل باطل أولا لا يوجد حرف شرط في آية النحل فقال هناك سرابيل تقيكم الحر وأما هنا فقال فذكر إن, إن نفعت الذكر فهناك لا يوجد حرف شرط وإذا علق الحكم بحرف الشرط وكان الأمر المعلق على هذا الشرط لا بد منه سواء وجد الشرط أم لم يوجد فذكر الشرط من باب العبث ومن باب تطويل الكلام بلا طائل إذا كان المراد ذكر إن نفعت وإن لم تنفع لماذا يقول فذكر إن نفعت الذكر قل فذكر وانتهى أما فذكر إن نفعت تقول وإن لم تنفع اذا هذا الشرط ذكره وعدمه سواء إذاً هو لغو وحش في الكلام وكلام الله يصان عن هذا. الأمر الثاني يقول ماذا ذكروه حج عليهم؟ ليس في قوله وسرا تقيكم الحر دلالة على البرد لا وهذا لتفسيرهم هذا من باب تفسيرهم لكلام الله حسب ما تدل اللغة دون النظر إلى سياق الكلام ومراد المتكلم سرابيلا تقيكم الحر الحر فقط. وأما البرد هذا تقدم ذكره ودفعه في أول السورة بسورة النحل التي تسمى بسورة النعم كما ثبت هذا عن قتاد في تفسير ابن أبي حاتم والله عدد نعمه على عبادي في هذه السورة فذكر في أولها أصول النعم وذكر في أثنائها ونهاياتها متممات النعم دفع البرد من أصول النعم أو من متمماتها من الأصول ودفع الحر من المتممات الإنسان يموت بالبرد لكن لا يموت من الحر مهما كان الحر شديد إذا كان تحت أي ظل ولو ظل الشجر لا يموت لكن البرد إذا لم يجد ما يدفعه من ملابس واقية يموت فالله ذكر ما يدفع البرد في أول سورة النحل فقال والأنعام خلقها لكم فيها بذ فدفع البرد أن هذا من أصول النعم ولذلك يقول العرب البرد بؤس قاتل والحر أذى أنت من الحر تتأذى لا تموت لكن من البرد تموت سرابيل تقيكم الحر الحر فقط أما دفع البرد تقدم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فالبرد بؤس وقاتل فالله امتن علينا بدفعه في أول السورة ثم ذكر أنه, عمل أنه خلق لنا من الملابس ما ندفع به عنا اذى الحر من الملابس القطنية الرفيعة التي تجلب للجسم برودة فقال سرابيل تقيكم الحر فتدفع عنا هذا الحر واما البرد فقد تقدم دفعه فقال هذا من باب ايضا قال هذا من تفسير القران ايضا بالراي فاراد ان يستدلوا على باطل بباطل فالآية فذكر فذكرت النفاعة الذكره لا يجوز ان نقول الا لم تنفع واذا كانت اللغه العربيه تحتمل هذا فالنصوص النصوص الشرعيه لا تساعد على هذا المعنى وقوله سرابيل تقيكم الحر لا يجوز أن نقول تقيكم البرد فإذا كانت اللغة العربية تحتمل هذا التقدير فالنصوص الشرعية تدفع هذا ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى في الجزء السادس عشر صفحة خمس وخمسين ومائة كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه التفسير معاني القرآن والإمام الفراء من أئمة العربية الكبار وهو أمير المؤمنين في النحو ولولاه لم استقامت العربية كما يقول أئمتنا وألف كتابه التفسير معاني القرآن للفراء وهو من المتقدمين في سنة 208 للهجر عليه رحمة الله يقول فراء كنت الإمام أحمد كنت أحسابه رجلا صالحا حتى رأيت كتابه التفسير معاني القرآن للفراء ليس في تفسير معاني القرآن للفراء ضلال وبدعا لكن فيه أنه يفسر كلام الله على حسب اللغة العربية دون نظر إلى مراد المتكلم وسياق الكلام والسباق واللحاق والمتقدم المتأخر ينظر إلى مدلول هذا اللفظ على حسب اللغة وهذا في الحقيقة خطأ وهذا خطأ فلنتجنب هذا الأمر في تفاسير اللغويين ولا بد من أن يقترن هذا كما قلنا بالنصوص الشرعية إخوتي الكرام أقتصر على هذا المقدار وفي أول المحاضرة الآتية إن أحيانا الله بالله وعلى أذكر كلام الإمام ابن تيمية في تلخيص ما تقدم ثم ندخل إن شاء الله في تفسير كلام الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي عدة العلم وسائل العلماء معروفة لا بد من أن يتقن اللغة العربية وأن يلم بالأحاديث الشرعية عليكم السلام ورحمة الله وأن يعرف بعد ذلك ما يتعلق بتفسير كلام الله جل وعلا من أسباب النزول وأن ينظر في المنقول الوارد في تفسير هذه الآية فإذا أتقن هذا هل يتكلم بعد ذلك يعني كل واحد يعلم هل هو عالم أم لا وأما إذا كان يأتي ليسأل يا شيخ أطلب العلم من المهد إلى اللحد بآية ولا حديث جاء يسالني أستاذ التربية أستاذ تربية ذي ولا حديث ثم بعد ذلك يأتي ليفسر كلام الله في المحاضرات ويستشب ليها هذا ضال إذا كان أطلب العلم من المهد إلى اللحد آية ولا حديث ما يعرف وبعده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه حكمة ولا أثر ما يعلم فالإنسان يعلمها واضح نعم حتى رأيت كتابه معاني القرآن فقط يقول كنت أحسابه رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن أي كأنه نزل من نفسي ونحن قلنا ليس فيه شيء إلا أنه يفسر كلام الله على حسب مدلولات اللغة دون النظر إلى النصوص الشرية فليطرح هذا الأمر من تفسيري والنحترس منه وما عدا فلا حرج فيه كيف نرد على من صالحا ما في هنا سبب خاص ما ذكرنا سببا خاص نقول هنا معناه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هل يحصل لك اهتداء عندما تترك الأمر بالمعروفة نعني ممكن أخبرني يحصل بارك الله إذا ما عندنا, ما عندنا سبب. خصوص سبب لتقول لفظ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ما يحصل لنا اهتداء إذا قمنا نحونا ونحو غيرنا بما اوجبه الله علينا وأما أنت إذا قمت نحو نفسك بما يجب عليك ولم تقم نحوها بما يجب عليك نحو الآخرين هذا أيضا مما يجب لله عليك فأنت الآن لست بمهتدي ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه تقرأون وتضعون في غير موضعها تظنون أن الاهتداء يحصل لكم لو جلستم في بيوتكم وتركتم المنكرات بعد ذلك تسرحون هنا هناك هذا ليس بصحيح والأمة إذا رأت المنكر فلم تغيره أصابها الله بعذاب عام سيأتينا إن شاء الله عند كلام ابن عباس بعد كلام الإمام الثمية أن التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها فلا يشترط له سبب نزول المسلم يتبت يد أبي لها سيأتي العرب يقول التباب معنى الهلاك والخسران لا أمس تفسير يعرفه العلماء فيما يتعلق بسبب النزول نافخ ومنسوخ ومشكلها تفسير تفسير لا لا يعلمه إلا الله ومن داعي نسي الله فهو كاذب فيما يتعلق بالمغيب تفسير لا يعذر أحد بجهالته هذا الذي لا يعذر أحد بجهالته إما حلال وحرم ينبغي أن يتعلم وإما واضح كقول الله والليل إذا يغشى الليل تقول سماًنا الليل معروف ذنبها لا يحتاج أن يقول قال أبو بكر أو عمر الليل هو الليل المعروف الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا يحتاج إليه